على دربك على بمشاك على عهد قطعت وياك على دربك على بمشاك على عهد قطعت وياك على سهره سهرناهي على سهره سهرناهي وغنوى الحادي غناهي أنال النسو يا ابو قنديل أنال النسو منساهي على سهره سهرناهي وغنوى الحادي غناهي أنال النسو يا ابو قنديل أنال النسو من ساهي يا خاينينتي ودعناك يا خي ليلتي ودعناك وشيعنا لهن الشوق يا خي ليلتي ودعناك وشيعنا لهن الشوق وحمل النوق ما تشيله وشيعنا لهن الشوق وحمل النوق ما لكل زائر في ايد سلاح وما بيرتاح لو لكل زائر في ايد سلاح وما بيرتاح لو ليلي وصدره ولع كل جراح أمان انظرتي تدعيلي لكل ثائر في إيد سلاح وما بيرتاح لو ليلي وصدره ولع كل جراح أمان انظرتي تدعيلي وتعتسم الغفر صداح تعتسم الغفر صداح يزين به مواويلة في دا حكاية يا ثوار في دا حكاية يا ثوار وربعة فش قمعيلة في داء حكاية ثوار وربع ليل ونهار مرق في داء يا ثوار وربعه ليل ونهار مرق ثلاثة له في داء مع خيط أسرى مع اخيتهم ولو كل المخيم خان ما اهتزت كرامتهم ولو كل المخيم خان ما اهتزت كرامتهم لو بيخجل بك السجان لو بيخجل بك السجان من عظمة إرادتهم فكر زوقة في لبنان ومثناسها قضيتهم لو بيخجل بك السجان من عظمة إرادتهم ذكر خازوجا في لبنان وما تناسى قضيتهم سلام الله يا يوسف سلام الله يا يوسف على الحارة اللي آوتنا سلام الله يا يوسف على الحارة اللي آوتنا وأم بتصحى قبل الفجر بتحبحب مخدتنا سلام الله يا يوسف على الحارة اللي آوتنا وأم بتصحى قبل الفجر بتحبب ما خدتنا وبالضبة دمع عنا بوي وبشكي من شقاوتنا وبالضبة دمع عنا بوي وبشكي من شقاوتنا يساف البارح الزنزانة جذت من كلب شاتي يساف البارح الزنزانة جذت من كلب وشفت الغالي أخون معين بمسح دمع خياتي يساف البارح الزنزان جذت من كلبشاتي وشفت الغالي أخونا معين بمسح دمع خياتي وعهد الله يخي فداء وعهد الله يخي فداء ما ساومنا على ظرة وعهد الله يخي فداء ما ساومنا على ظرة وظل العقس غايتنا ورجعت كل أهل برة وعهد الله يخي فداء ما ساونا على ذرة وظل الأقصى غايتنا ورجعت كلها البرة ثوابت تشرب عمار ثوابت تشرب عمار من سيناه ولا مرة كتبه بدم نور ونار وقلنا نعاود الكرة كتبه بدم على الختيار وقلنا نعاود الكرة